المرأة والرجل والإسلام لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم وحده في الذوق وروعة الأسلوب زوجاته كن مدارس للوعي ذات يوم وهن مجتمعات دخلت عليهن امرأة عثمان بن مضعون خال عبد الله بن عمر فصدمن بمنظرها كانت بذة الهيئة رثة الثياب قد أهملت نفسها فلا زينة ولا كحل ولا ثيابة تناسب وحالتها المادية الجيدة فقلنا لها ما لك فما في قريش أغنى من بعلك فأجابت إجابة تكشف سر قتل الأنوثة في المرأة وسبب إهمالها نفسها لمن تتجمل إن كان حبيب القلب غائب المشاعر منصرف القلب حتى وإن كان انصرافه للعبادة لا لتجارة أو علم كان جواب المرأة المحبطة خجولا وكأنها تخشى الشكوى فقالت ما لنا منه شيء أما ليله فقائم وأما نهاره فصائم غضبت أمهات المؤمنين وتلميذات محمد صلى الله عليه وسلم وقررنا إن عاش الحب في قلوب هذه الأسرة المؤمنة فالمرأة ليست خادما أو قطعة أثاث انتظرنا حتى عاد صلى الله عليه وسلم فلما أشرق خير الأزواج شكون عثمان له فأنصت لحقوق المرأة وبعد أن خرج استدعى الرجل ولما مثل أمامه قال يا عثمان ابن مضعون أما لك بي أُسوة صدم الصوام القوام فقال بأبي وأمي وما ذاك قال تصوم النهار وتقوم الليل قال إني لأفعل حينها انتشله صلى الله عليه وسلم انتشله من مثاليات الأديان المحرفة إلى واقعية الإسلام فقال لا تفعل إن لعينيك عليك حقا وإن لجسدك حقا وإن لأهلك حقا فصل ونم وصم وأفطر يا عثمان إن الرهبانية لم تكتب علينا أما والله إن أخشاكم لله وأحفظكم لحدوده لأنا عاد عثمان إلى بيته إلى أسرته عاد مدركا أن أجر الود مع زوجته وملاعبته أولاده لا يقل أجراً عن الصيام والقيام فنبيه صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي مرت الأيام فإذا بزوجة ابن مضعون تزور أمهات المؤمنين تزورهن عطرة كأنها عروس، فاستغربنا وقلنا لها مه، فقالت أصابنا ما أصاب الناس، فسعدنا بهذا التغير الإيجابي. أما نبي الله صلى الله عليه وسلم. فلم تنتهي قصته مع جابر وجمله فبعد أن ارتفعت الشمس زار جابر خاله للسلام عليه فلامه على بيع جمله فأخبره بقصته فاقتنع ثم خرج من عند خاله ممسكا بزمام جمله فوجد نبيه صلى الله عليه وسلم على باب المسجد فقال هذا جملك لم يسأل صلى الله عليه وسلم عن الجمل بل قال آل آن قدمت قال نعم قال فدع جملك فادخل فصل ركعتين ربط جابر جمله ثم صلى ثم خرج مع نبيه صلى الله عليه وسلم فأعطاه صلى الله عليه وسلم الثمن وأعطاه شيئا بقي معه حتى مات